118. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 119. إذ دخلوا على داود ففزع منهم 110. وغلوا لا تخف 111. خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق 118. ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط 119. هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال قيل لي ها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب. يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّ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 124. يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 125. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 126. إذ عرض عليه 119. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 هذا عَطَونَ فَمْنُ أَو أَمسِك بِغَييرِ حَيسَاب وَإِمَّ لَ وَيدَناَا لَزُ الْفَ وَحُصنَّمَ آاب وَذْقُ اللابِدَنَا أَنْ يُوبَئِد النَّادَا السني الشيطان بنصب وعذاب أركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب. جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ